وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك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 وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعَةٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرَأَ وَهِيَ الظَّالِمَةِ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجر معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه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 إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنة قالدين فيها ما دامت السماوات والأرض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 صيبهم غير من قوس ولقد أتينا موس الكتاب فخط لففي ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم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 ك لجعل الناس أمته واحداً ولا يزالون مختلفين إلا من الرحيم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا جهنم, لأملأن جهنم نَمَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلٌّ قُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوَعِظَةٌ وَذِكْرَ لِالْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَا إِنَّا عَامِلُونَ والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن تعملون Allah, Allah.